الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسولنا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَتْلُونَ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ بِاِتِّغَاءِ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَغَوْا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاتِقُونَ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 عليه وعلى من تبهديه واستنى بسنته إلى يوم هذه بكيزة الأولى لذا قال جل وعلا مبينا كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنزرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الوصل ولقد رسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وبعد هذه بكيزة الأولى فإن أصر من أصر من الكفار وأصروا على المعاندة وعلى الشقاق وعلى المعاندة فتأتي الركيزة الثانية وهي جهاد, جهاد هؤلاء الكفرة في الله سبحانه وتعالى وهي التي أشار الله عز وجل لها بقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فيه بأس شديد فيه السيوف الدروع والسيام وآلات الحرب والقتال وهذه ركيزة الثانية وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه جاهد في مكة بالحجة والبيان ثلاثة عشر عاماً فلما ضاقت فلما ضيق المشيعون على النبي صلى الله عليه وسلم وصو على عيناده أذن الله جل على يبلهجة هنا. قاتله النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ورحد والأحزاب وغير ذلك من الغزوات حتى أدخل الله عز وجل عليه الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا وتدميما لهذا الأمر قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم نوح وأول رسول أرسله الله جل وعلا إلى الأرض إبراهيم إمام الحنفاء وخليل الرحمن والخلة ويأعلى درجات المحبة يعني جعلها الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأبيه القليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجعلنا في ذوريتهما النبوة والكتاب جعل الله جل وعلا الأنبياء من بعد نوح وإبراهيم صلى الله عليه وسلم جعل النبوة الأنبياء جنس النبوة في ذوريته والكتاب الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى الكتاب هنا جنس كذلك للكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى والله جل على أنزل الطورات والإنجيل والقرآن ختم الله عز وجل به كتبه وكذلك داود زبورا فمنهم مهتد يعني من ذورية نوح وإبراهيم جعل الله فيها النبوة والكتاب فمنهم مهتد من هنا تبعيضية اهتدى بهدي الأنبياء وهدى بالكتب وكثير منهم فاسق وأغلب الزغوف يعني كانت فاسقة ولذلك لما يعني يعني في, في قوله تعالى يعني في في يفزغف لما حكى الله عز وجل عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون هل كانت فعلا هذه الكلمة هو أراد ذلك أراد أن تكون كلمة كلمة التوحيد باقية في عقبي لكن هل تم ذلك لا لم لم يتم ذلك لأن الله جل وعلا يقول فمنهم مقتدين وكسيو منهم فاسقون ثم قفينا على آسائهم بوصولنا والتقفيها على الآس الآثار الت التقفية موجودة من القف والآثار جمع آثار وهي آثار المشي وهذا التعبير يستعمل في في متابعة المشي متابعة السير واستعمله الله جل وعلا هنا في قصر المدة بين الأنبياء إذا قال ثم قفينا على آثارهم لرسولنا ثم قفينا على آثارهم بوصولنا كأن الرسول يأتي خلف الرسول مباشرة يتبع آثار فهذا معنى قصر المدة الزمنية بين الأنبياء وهذا يبين هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصحيح كانت بنو إسرائيل وهي, وهي أخير الأمم قبل النصارى كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي يعني جاءهم نبي آخر لأن كانوا أمة عناد وأمة وكانوا أمة شقاق فكان لا يقودهم إلا الأنبياء يعني لا يستطيع واحد غير النبي أن يقود بني إسرائيل كانت سوسهم الأنبياء كلما هلك نبي أتبعه نبي تبعه نبي آخر لذا قال ثم قفينا على أسارهم على أسار هذه الزوجية من زوجية نوح بعيم بوصولنا قفينا يعني يعني جعلنا وصولا بعد وصول بوصولنا أمثال موسى صلى الله عليه وسلم وكذلك من قبله ومن جاء بعده يونس وقبله سليمان صلى الله عليه وسلم وقفينا بعيسى بن مريم طب هنا فصل هنا عيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم لماذا؟ لطول المدة الزمنية بين عيسى صلى الله عليه وسلم وبين, وبين آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل قبله طول المدة الزمنية يعني موسى عليه السلام أنزل الله جل وعلا عليه الضواء وعيسى صلى الله عليه وسلم كان بين موسى والنبي صلى الله عليه وسلم ألف سنتين وكان بين عيسى عليه والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ست مائة سنة إذا كان بين عيسى وبين موسى و آلف و سنة كان ألفين بين موسى عليه وسلم وبين بين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهما يعني ألف سنة يعني ألفين من السنين وبين عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم ستمائة سنة، بين عيسى عليه السلام وبين موسى كم سنة؟ ألف أربعمائة سنة إذا قال جل وعلا وقف بين بن مريم لطول المدة الزمنية هي بينهما وعيسى بن مريم ينسب إلى, إلى إلى إلى أمه. أن الله جل وعلا يعني أراده يعني حكمته سبحانه وتعالى أن أن تلده يعني أن تلده أمه بلا أبن وهذا من من من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل والإنجيل وآتيناه الإنجيل وهو الإنجيل. كتاب الله تعالى الذي أنزله على عيسى عليه السلام والإنجيل جاء مكملا للتوراة جاء مكملا للتوراة ولم يأتي ناسخا للتوراة والأحكام كلها كانت في التوراة والإنجيل جاء ليخفف بعض الأحكام <تصفيق> يعني, يعني وقال عيسى بن رجل بني أسوأيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إذن جاء المسيح عليه الصلاة والسلام يصدق أحكام التوراة ويبشر بالنبي الخاتم بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله عز وجل به النبوة. وجعلنا في وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ووقفة ورحمه. بنو إسوائيل قبل إرسال المسيح عليه الصلاة والسلام كانوا قوم شقاق وعناد وقصت قلوبهم كما قال الله عز وجل ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة فهي كالحجارة أو, أو, أو أشد قصوة في الحقيقة أو أشد قصوة معناها أن قلوبهم فعلا كانت أقسى من الحجارة بسبب عنادهم وشقاقهم وتعنتهم ومخالفتي أوامر الله جل وعلا وتعمد مخالفتي يعني أوامر الله يعني أوامر الله سبحانه وتعالى هو أوامر رسله سلواته الله وسلامه عليه لذلك أرسل المسيح عليه صلى الله عليه وسلم يرقق قلوب هؤلاء المجرمين الذين قصد قلوبهم فصارت أشد من الحجار لذا قال جل وعلا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة و فيه دلالة على, على أن على الله جل وعلا جعل في قلوب الحواريين أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام جعل في قلوبهم ضافة والضافة هي أرق الرحمه ومجيء الرحمه بعد الضافة من باب العام بعد الخاص لأن الضافة هي رحمة ناقية جدا يعني أعظم ما تكون الرحمة فسمونها ضافة يبا كانت في قلوب الحواريين يعني يعني ألان الله عز وجل قلوبهم بفضله بباقة اتباعهم لنبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم لذا قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافقا وراءه وهذا يفيد كفائده أن اتباع صفا الأنبياء هو من من أعظم أسباب رقة القلوب ومن أعظم أسباب لين القلوب لذا قال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون وبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إذن اتباع الوحي المنزل واتباع أوامر, أوامر المسلمين هو سبب من أسباب حقوق القلوب ولينها وأن, وأن مخالفة أمر الله جل وعلا وأما يعني وصله صلوات الله وسلامه عليه ومن أسباب قصبة القلوب إذا كان بينهم كما كما قال جل وعلا وجعلنا في في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمة وكان الحوائيون مشوين بذلك ولما رأت النصارى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورأت ما بينهما من الموده ومن الألف ومن الرحمة قالوا الليل لهؤلاء أخير من الحواريين وهذه الوقفة وهذه الرحمة كانت بادية على على النجاشي يعني رحمه الله تعالى النجاشي أصحابه ملك والحبشة نعم فحين تلا عليه جعفر ابن أبي طالب فواتح سورة مريم بكت وخدلت لحيته وقال هذا والذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم لا يخرج من مشكات واحدة وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رافه ورحمة وهنا جموع المفسرين يا بأن الصيقل يقف هنا ثم استأنف واه بانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله والضهبانية مأخوذة من الرهب أو من الرهب بمعنى الخوف شدة الخوف والنون هنا لتأكيد النسب كما تقول لما نسب إلى شعر شعراني النون هنا زائدة لتأكيد النسب فهذه الرهبانية معناها اعتزال النساء ولزوم الصوامع وهي أماكن العبادة والعزلة عن الناس هذه الرهبانية ابتدعها هؤلاء من بعد المسيح صلى الله عليه وسلم لم تكتب عليهم ماجي واهباني وإنما كما قال جل وعلا واهبانية بتدعوه ما كتبناه عليه إذا لم يكتب الله سبحانه وتعالى واهبانية على على يعني على النصارة لا وإنما هم شيء ابتدعوه من قبل أنفسهم لم يلزمهم الله سبحانه وتعالى بها والعلماء هنا يتكلمون في سبب في سبب الترهب عند هؤلاء فذكوا سببين السبب الأول هو أنه كانت ملوك النصارى كانوا في غاية من من من, من العنف ومن البطش ومن, و و ومن الشدة نعم فمما ألجأ فكان ال فألجأ هؤلاء إلى إلى الترهب بعيدا عن بطش هؤلاء وهذا له مثال في في في يعني في صورة الكهف و وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم وطبقكم من رحمته ويهيئ لكم من أملكم من فقه فهذا الوجه الأول ونخرجوا من من بطش ملوك اليونان تعني تعانوتهم فابتدعوا هذه الرقبانية ولم يكتبها الله سبحانه وتعالى والوجه الثاني أنهم شددوا على أنفسهم شددوا على أنفسهم ولم يأمرهم الله جل وعلا بذلك وأيضاً من من الأمثلة التي التي العلماء في في هذا المعنى الحديث ثابت في الصحيح أن أبي إسرائيل نظر أن يصوم رجل الذي نظر ألا يتكلم وألا يستظل وأن يصوم واحد نظر على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم فوجد رجل قد ظل عليه سقط من شدة ال التعب والعنت، فسألنا إذا خلو نظر ألا يتكلم وأل وألا يستظل وأن يصوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا إذا هذا الرجل فعل شيئا كان تفعله الأمة من من من التشديد على أنفسهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بضوءه، فليتكلم وليستظل وليتم صومه، فأفضل الله جل على الأمور التي لا تجوز. أنه نظر ألا يتكلم وألا يستظل قال أمروه فليتكلم ال... في... وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم ال... عليه المشروع من ذلك وليطير وال... وال... مصومة فإن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني إذا جاء الإسلام بإبطال التشديد على النفس فيما لم يأمر الله سبحانه وتعالى إذن جاء الإسلام بإبطال التشديد التشديد المرء على نفسه بما لم يلزمه الله سبحانه وتعالى به ولذلك هي من هذا المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم علي عن النذر والنذر يعني لانه لانه في الزام النفس بما لم يلزمك الله سبحانه وتعالى به وقد تعجز عن عن هذا وهذا في الحقيقة هو الذي حدث مع النصارى الزام أنفسهم بهذه بهذه الوهمانيه وهذا التلقب ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وهنا إلا ابتغاء رضوان الله هنا ما كتبنا عليهم الدلالة على أن الله جلعا لم يفرض عليهم الرهبانية وإنما هم افترضوها على أنفسي من, من باب التحجيد على النفس طيب إذا شددت على نفسك فقد تعجز وهذا الذي حدث مع, مع, مع أولا لم يقوموا بحقه ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وهذا فيه معنيات عند المفسرين المعنى الأول أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله إلى هنا منقطع يعني ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله كانوا يتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى و�� ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني ما كتبنا عليهم إلا الطاعات التي ينالون بها رضوان الله في فرق هناك فرق بين معنىين ولا لا هناك فرق المعنى الأول وراء بانية ما كتبناها عليهم إلا ابتقاء رضوان الله أي أنهم ما ابتدعوها إلا ابتقاء رضوان الله كانوا كانوا يظنون أنهم أن بذلك يتقربون بها إلى الله يزلف والمعنى الثاني ما كتبناها عليهم إلا ابتقاء رضوان لا يعني ما كتبنا عليهم إلا الطاعات التي نالون بها رضوان الله وفيه دلالة على أن ابتداع شيء لم يؤمن الناس به هذا هذا ليس وسيلة للتقرب لله سبحانه وتعالى ولذلك جاءت الشريعة الخاتمة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تقطع على الناس باب الابتداع في الدين لأنه يغير الدين لذا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث سفيه وهذا عند مسلم وفي الصحيح ومن من أحدث هذا ما ليس منه فهو غط فالشيعة حسمت باب الابتداع في الدين وأن الزيادة في الدين كالنقصان منه تماما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ووضيت لكم الإسلام مدينا عمر رضي الله عنه ال المحدث الملهم الذي كانت تحدثه الملائكة ويلهم الحق على ي.. ي.. ي.. ي.. ي.. ي.. ي.. ع.. على لسانه لما قرأ هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قال ليس بعد الكمال إلا النقصان فهم أن بعد كمال الدين سيكون في نقصان والنقصان سيكون بماذا بالتغيير والابتداع فالابتداع نقصان في الدين إذا هؤلاء ورث بانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء يضوان الله ما الذي حدث لما شددوا على أنفسهم فما رعوها حق رعايتها فما رعوها حق رعايتها أصلها فما رعوها الرعاية الحق فهذا يعني من إضافة الصفة إلى الموصوف حق رعايتها يعني فما رعوها الرعاية الحق يعني فما قاموا بحقها إلا حصل مع هؤلاء بدلا من أن تكون هذه الرهبانية سببا لهم سببا لنيل ردوان الله ما الذي حدث الذي حدث هذا التراهب كان اتخذوه الغالبية منهم اتخذوه سلما لأكل أموال الناس بالباطل والترفع على الناس وصد الناس عن سبيل الله وهذا المعنى ذكره الله جل وعلا في سورة التوبة يا أيها الذين أمموا إن كثير من الأحبار والرهبان والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وهذا حال كثير من الرهبان حتى يومنا هذا يأكلون أموال ألم يبيعون للناس سكوك الغفاء بعلوم الجنة يبيعون للناس الجنة أليست ألم يبتدعوا كراسة الاعتراف هذه اللي يجلس المجهم ويجلس العاصي بين يدي الظاهب أو القص؟ فيقص عليه كل شيء فيغفر له ذنوبه ومن يغفر ذنوب هذا القص إذا كان هذا الراهب وهذا القص يجلس على كرسي الاحتراف يحكي لهذا القص يبقى غفر الله ذنوبه وهذا وهذا إله هذا طب ومن يغفر ذنوب هذا القص ولذلك هذا التراهب كان سببا في فسق الغالبية منهم بدلا من أن يكون سببا لنيل رضوان الله فأمر عور حق رعايته إلى يومنا هذا لكن هل معنى هذا إن يعني هذا كان حل غالبية منهم، لكن البعض منهم كان على الاستقام، ولذلك مدح الله جل وعلا النجاشية وغيرها، فقال جل وعلا لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين شق ولا تجدن أقابهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن صادقون ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبئوا إذن مدحهم الله يعني يعتبر submerged أو الله مدحوا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبئوا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول وVPN هذه الصفات التي مدحهم الله بها وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما teaches من الحق. يقولون ربنا أبنى آمنا فاكتبنا مع الشهدين إذن الغالبية منهم كانت على هذا المعنى يعني فما رعوها حق رعايتها فأكلوا أموال الناس بالباطل وترفعوا على الناس و يعني صدوا عن سبيل الله عز وجل لكن منهم قلة قليلة اللي هي القلة المؤمنة اللي صار فيهم التراهب أيضا وكأن هذه الرهبانية لم يكتبها الله سبحانه وتعالى عليهم فهم ألزموا أنفسهم بها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم فأتين الذين منه منهم منهم أجاهم اللهم اللهم مدحهم الله جل وعلا ذلك بأن منهم قسيسين وبيانا وأنهم لا يستكبن وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول طارع عنهم تفيض من الدمى مما عافهم من الحق ممن آمنوا بالمسيح عليه الصلاة والسلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فأتين الذين آمنوا منهم أجاهم مدح الله المؤمنين منهم والنبي و... و... وهؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب لهم أجر أجعو الإيمان بالمسيح عليه الصلاة والسلام وأجعو الإيمان بمن؟ وأجعو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لذا قال جل وعلا فأتينا الذين أمنوا منهم أجعوهم وكثير منهم فاسقون من هؤلاء وكثير منهم فاسقون خارجون عن الطاعة وعن الاستقامة على النحو الذي سمعتمه وعلمتمه يا أيها الذين من اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اختلف العلماء هنا في, في في توجيه هذه الآية اختلف الصحابة والمفسرون. يا أيها الذين من اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته طيب خليل الأول نبين معنى الآن يا أيها الذين من اتقوا الله وآمنوا برسولي طيب هم كانوا مؤمنين ولا لا؟ كانوا مؤمنين؟ يا أيها الذين من اتقوا الله وآمنوا برسولي وحين يأمر الله جو يعني جل وعلا المؤمنين بصفة هي من من الإيمان فالمقصود بذلك استكمال مراتب التقوى ومقامات الإيمان يعني تحقيق درجة علية من الإيمان كان ذكرنا بأن, بأن هذه الصورة كانت تخاطب نوعين من المؤمنين تخاطب المؤمنين السابقين لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك عظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وتخاطب المؤمنين حديث الإيمان بعد الفتح وغالب أوامر الصورة تتوجه إلى النوع الثاني حتى يكونوا في درجة الإيمان يلحقوا بالصنف الأول من ثبات الإيمان ومن اليقين ومن البذل النفس والمال في سبيل الله والطائفة السادسة منافقون التي زجّهم الله من الله يوم يقولون منافقون وال والمنافقات واللذين آمنوا نقتبس من نوائكم إذا قالوا تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله المقصود بذلكهم كانوا مؤمنين لكن أمرهم الله جل وعلا بتحصيلي خصال التقوى وبلوغ الذروة العليا منها وكذلك تكميل مقامات الإيمان وهكذا العبد يترقى في مقامات الإيمان حتى يصل إلى درجة الإحسان وهي درجة المراقبة لله سبحانه وتعالى كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين سأله جبريل عليه السلام فقال من الإحسان فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه إذا لا يزال العبد فإن لم تكن تراه فإنه يراك لا يزال العبد يترقى في مقامات الإيمان وخصار للتقوى حتى يصل إلى درجة الإحسان وحتى يصل إلى درجة الصديقية وهي الضرجة التالية للنبوة ومن الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والترتيب على هذا النحو النبيون هم أعلى الضرجات والصديقون درجة تلي النبوة والشهداء الضرجة الثالثة والصالحين بعدهم فلما رجف النبي السلام لما رجف أحد بالجبل كما ذكرت لكم الحديث ثابت الصحيح أنه مثل المنقلح اثبت اثبت احد فما عليك إلا نبي وصديق وشهداء عمر وعصماء رضي الله تعالى عنهما إذن يا أيها الذين من اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ضعفين من رحمته الكفل هنا بمعنى النصيب وبمعنى الحظ و الكفل مستعمل لو استعمالات في كتاب الله جل وعلا نعم ومنها قوله تعالى وكفلها زكريا أي كفلها الله اي اي كفل الله ما يما زكريا صلوات الاسلام اقاموا عليها أن تتربى في حج النبي الكريم هو زكريا صلى الله عليه وسلم وكفلها زكريا يعني كفلا زكريا نفسه وكفلا زكريا الفعل ومنها قوله ومنه قوله تعالى كذلك فمنه الكفالة التي تعني القيام والرعاية والحفظ ومنها كذلك قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها او يكن له كفل منها خلاف الكفلين كيف هي يكن له كفل منها يكن له نصيب من الاسم مشتق من ايه الكفل الثانية في في صورة النساء خلاف الكفلين هنا كفلين هنا يعني يعني ضعفين والكفل في صورة النساء مستعمل في الزم لأنه مشتق من الكفل والكفل ده اللي هو القماش القماش الذي توضع عليه على ظهر البعير فطبعا البعير ده لوسينيم فالمنطقة دي بالذات أصعب منطقة يجلس عليها ي يجلس عليها راكب البعير فاستعملت في الشدة والعنت. لذا قال جل وعلا ما يشفع شفاعة الحسن ان يكن له نصيبهم منها وما يشفع شفاعة ناسية يكن له كفل منها. كفلوا منها ايضا نصيب من الاسم لكن مششق من الكفل. كفل اللي هو السوبة الذي يوضع على البعيد لكن استعمل استعمالاته العرب بعد ذلك في ايه? في الشدة والعنت. والضيق. يعني حيكون نصيب من من شؤم الشفاعه الشفاعه السيئه التي كانت يبل على كل حال قول تعالى يعطيكم كفلين من رحمتي الضعفين من رحمتي ويجعل لكم نورا تمشون به والنور هنا هو نور الايديه كقول تعالى يا أيها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ويجعل لكم نورا تمشون به النور هنا نور الـ الـ الـ الـ الـ الهداية والفرقان الذي يفرقون به بين الحق وبين الباطل نور ينير لهم الطريق فيفرق لهم بين الحق والباطل وبين الهدى والضلالة وهذا المعنى كقول تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نورا يمشي به في الناس كما يخلوه في الظلمات ليس بقارج منها ضرب الله مثلا لمجيء الإسلام وهداية النفوس واهتداء النفوس بهذا الإسلام هو وهو هذا هو النور نعم كما قال جل وعلا ولكن جعلناه وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم إذن النور هنا إذن رتب الله جل وعلا على اجتهاد المؤمنين في تحقيق خصال الإيمان وتكميل مقامات التقوى أو تحقيق خصال التقوى وتكميل مقامات الإيمان يؤتكم كفلين من رحمة يضعف لهم الأجور والأجور على قدر المشقة ويجعل لكم نورا تمشون به والنور هو الفرقان عندهم بصيرة يفرقون به بين الحق وبين الباطل وبين الهدى والضلال. ويغفر لكم والعبد لابد لهم من إصابة لذنب فويغفر لكم والله غفور رحيم سبحانه وتعالى هنا اختلف العلماء في المراض من هذه الآية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وموافقوهما يرون أن هذه الآية هي في مؤمني أهل الكتاب هي في مؤمني أهل الكتاب لأن أهل الكتاب كما ذكر كما كما جاء يعني كما هو في يعني كما وصايا القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤتون أجرهم مرتين، ولكن يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أجر الإيمان بعيسى عليه بنبيهم، ثم أجر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب معباس رضي الله عنه إلى أن هذه الآية المقصود بها من مؤمني أهل الكتاب، لماذا؟ لأن هذه الآية جاءت تالية بعد قوله تعالى. ثم قفينا على أسا... على أشائهم برسولنا وقفينا بعيسى بن وحي مؤتينا والإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفطا ورحمه فالسياق الآت كان في في أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام فقال فزاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلا أن المقصود هنا يا أيها الذين آمنوا المقصود هنا ال... ال... ال... المعنى اللغوي لذلك اللي يشمله مؤمني أهل أهل الكتاب القول الثاني وهذا ابن جير الطبي رحمه الله تعالى اختار قول ابن عباس رضي الله تعالى ارجح ذلك ان المقصود هنا هو مؤمني اهل الكتاب لانهم يؤتون اجارهم مرتين والله جل على قلنا يؤتكم كفلين هي من رحمتي المعنى الثاني او التوجيه الثاني لهذه الاية وبيقول قتاد رحمه الله تعالى وغيرهم من المفسرين ان المقصود بذلك هذه الامة وان الله جل وعلا جعل اجور هذه الامة اعظم من اجور اهل الكتاب ويستدلون على هذا بأدلة. أولا أن جميع الخطابات التي فيها يا أيها الذين آمنوا في القرآن لم يقصد بها إلا إلا مؤمنين يا من هذه الأمة ولا لا. فصار هذا مفهوم فصار هذا لقب لقب على من لقب على المؤمنين من هذه الأمة وليس من أهل الكتاب. لو تأملت جميع الخطابات التي هنا في في القرآن تجد بأن الله, سبحان الله سبحانه وتعالى جعل هذا اللقب يا أيها الذي لم يخص من يخص هذه الأمة ثانيا حديث النبي صلوات ثانيا إذا كان الله جل وعلا يعني يعطي المؤمنين من أهل الكتاب أجوين فأجوه هذه الأمة أكثر أعظم من أجوه من أجوه أهل الكتاب دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وحديث أبي, أبي موسى الأشعرية رضي الله تعالى عنهما وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء فعملت اليهود إلى نصف النهار من الفجر إلى نصف النهار على قراط وعملت النصارى من من نصف النهار إلى العصر على قيراط وعمل المسلمون من العصر إلى المغرب على قيارات. فقالوا كيف؟ فقالت اليهود والنصارى عملنا نعملنا من من من أم من ملتفة نصنع على قيارات وعملنا من نصف النهار إلى إلا العصف على قياد وكو جاءت هذه الأمة في عملك من عصف إلى المقر على قيروتين فقال الله جل وعلا وهل ظلمتكم شيئا؟ ذلك فضلي أعطيه من أشاء وظل شيء اشتغلت على على قيروت فكانت في هذا الحديث وما أشفها دل على على أن هذه الأمة هي أعظم أجورا من أمة أهل الكتاب. ولزق ولزق أعطاه الله جل وعلا هذه الأمة ما لم يعطيه أمة قبلها إن أنزل بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أضركم ما ليلة القدر ما ليلة القض ليلة قض خيوم من ألف شهر ليلة خير من ألف شهر ولم يعطيها الله جل وعلا إلا إلا إلا إلا هذه الأمة إذا القول الثاني في الآية واختاره الشوقية رحمه الله تعالى في أضواء البيان إن المقصود هو من يا أيها الذين آمنوا المقصود المؤمنين من هذه الأمة وليس أهل الكتاب كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ووضحك وموافقهما والصحيح هو هذا قول والصواب هو هذا قول الشيخ وأن المؤمنين من أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله وسلم عليه وسلم دخلوا في هذه الأمة ولا لا دخلوا في هذه الأمة لكن أجوه هذه الأمة أعظم من أجوء أهل الكتاب لذلك قال الله جل وعلا يؤتكم كيف ليني من رحمتي؟ طيب فقط لا ويجعل لكم نور تمشون به ويخفى بدكم إذا إذا زاد الله عز وجل هذه الأمة من فضلي ولا لا إذا صواب أن هذه إذا الصواب أن هذه الآية هي في المؤمنين من هذه الأمة وليس وليس من من أهل كتاب لماذا لأن اللقب المستعمل هنا يا أيها الذين آمنوا هذا لقب على المؤمنين من من هذه الأمة ولم يستعمل في أهل الكتاب ثانياً لأحاديث التي بينت فضل هذه الأمة على غيره مما علمتموه والله وجل على كذلك وضمن هذه الآية ما يدل على ذلك يؤتكم كفلين من رحمته طيب أهل الكتاب لهم أجران لكن زاد الله وجل على هذه الأمة ويجعل لكم نوعاً تمشون بيه ويغفر لكم والله وغفرهم وحد لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله يعني هذا هذا الفضل الذي أعطاه الله لهذه الأمة ليعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد الله وأنهم لا يقدرون على شيء من هذا الفضل مش هم, هم كان يقولون وقالت يهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان إلا من كان هودا أو نصارى ألم يقولوا ذلك؟ بلى قالوا ذلك لذلك يبين الله وهذا يبين أن الآية هنا في, في, في, في من؟ في المؤمنين من هذه الأمة لألا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله ولذلك أول الله فضله لهذه الأمة وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لذلك أت الله وجله ولذلك وهب الله عز وجل هذه الأمة ما لم يهبها ما لم يهم أبا قبلها وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء كما جاءت السنة وهل زعمتكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي يؤتيه من أشاء وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وشاء الله جل وعلا أن تكون هذه الأمة الميمونة هي خير الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس ببركة اتباعها للكتاب المنزل وهو أعظم كتب الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء بيد الله ليس بيد اليهود ولا النصارى حين حجموا على الناس والنوى وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرا وبين الله جل وبين الله جل وعلى كذبكم تلك أمان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هاتوا برهان على هذا وأن الفضل بيد الله يأتيه من يشاء ومشيئة الله جل وعلا تابعة لحكمته ومن حكمته سبحانه الله إنه وفق أهل الإيمان لأنه لعلم أنهم يستحقون هذا الفضل وحجب فضله عن غيرهم لأنهم لا يستحقون والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى فضل الله عز وجل واسع والكريم هو البض الرحيم سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم صاحب الفضل العظيم على عباده هذا عبادك المؤمنين وفقهم وعانهم وسددكم وعاهم حتى توفاهم وهو راض عنه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم أن يدوفانوا إياكم وهو راض عنه وأن يجمعنا كما جمعنا في الدنيا على طرعاته أن يجمعنا إياكم فيه فيه دوس العلى. هذا آخر وهذه الصورة الكريمة تأتي بإذن الله على صورة المجادلة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى المسحة بأجمال